أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَنِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَنِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْفِرُوا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 ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنبض اللام ما يبدل القول لدي وما أنبض اللام للعبد يوم نقول نجهن ما خلنت لقت وتقولها مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب الحفير، من خشى الرحمن بالغيب. Men xüshiyet-u ahmân bil güybi vajâb, bil qalb-i müniib. Men xüshiyet-u يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القسم عمه وشهيد إن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 يوم تشقف الأرض عنهم سرا عن ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أمت عليهم بجبان نار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن ماي خاص. فذكر بالقرآن من يخاص وعين